تعريف الظرف، الظرف هو اسم منصوب يدل على زمان أو مكان وقوع الحدث ظرف المكان هو الاسم الدال على مكان وقوع الفعل مثل فوق، تحت، بين، أمام، خلف، يمين، شمال ظرف الزم... الزمان هو الاسم الدال على وقوع زمان وقوع الفعل مثل صباحا، مساء، ليلا، ظهرا، عصرا،